يَخَافُونَ رَبَّنَا إِنَّ مَن عَبَسَ وَقَمطِرَا فَوَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُ وَلَقَاهُ نَضْرَةً وَسُرُورَا وَجَزَاهُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرَا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 إذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا